في صدرك حرج من لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وَلَا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون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 129. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائمين والوزن يومئذ للحق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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم, وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجل أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لما تبعك منهم لأملا أن نجنا منكم أجمعين ويا أدمسق أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما وقال وقال ما ناكما ربكم عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهم وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ضلّ والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب في آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوثّعونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم فأتهم عذبا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم منها مهاد ومن فوقهم غواش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 لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغون عوجا ويبلغون عوجا وهم بالآخرة كافرون.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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفرضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فاصلله على علمنه دو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يوش الليلا منها رياق له حثيث والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا فلا تتكون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنا راك في سفاهته وإن إن من الكاذبين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَاسِطَةً فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 سميتهم أنتم وأباؤكم ما نزل الله سميتهم أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظرو إن معكم من المنتظرين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم تؤمنون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنت قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 وما أرسل في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم لعلهم يضرعون ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ يَأْتِيَهُم بَأْسٌ أَبْيَاتُهُ وَهُمْ نَائِمُونَ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 ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فَمَا كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد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 وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا, وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوثنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآليتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومشاربها التي باركنا فيها.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 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتم لها بعشرين فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّوُ وَخَرَ وَمُوسَ صَعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إن استطعتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوَعِزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا فَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهِمْ عِجْلاً جَسَدَ الَّذِي لَهُ قُوارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم ماسك تعموس الغضب أخذ الألواح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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي, وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 فسأكتب ل الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين لهم بأياتنا والذين لهم بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور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 بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ مُسْكِنُوا هَذِي الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطْطُوا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجُودًا لَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفتنون فلما عته عناه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنَّا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ واتبع هواه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 ولقد ذرَّنَ لجَهَنَّمَ كثيراً مِنَ الجنّ والإنسَّ، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، لا يسمعون بها.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 ومن خلقنا أمم يهدون بالحق و به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متيء أو يتفكروا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 119. لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واقدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً فِي مَا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 وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُمْ فَدَعُوْهُمْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إن ولي الله الذين أزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 126. بالغدو والآصال ولا مِنَ من الغافلين 127. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون